فلا تطع المكذبين ودوا لو تدين فيدينون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم من تذين اثيم او تولب بعد ذلك زنين ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطه قسمه على الخرطوم إن بلونهم كما بلون أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمونها مصبيين ولا يستثنون فطاف عليها طاف وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا ولأوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون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 فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَشْيَةَ أَبْصَارِهِمْ تُغْهِقُهُمْ ذِلَّةٌ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذغني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِندَهُمْ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ ناداه وهو مذنون لولا أن تداوكه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنون فجتباه ربه فجعله من الصالحين وإِن كذلك الذين كفروا ليذلقونك بأبصارهم ليذلقونك بأبصارهم لمما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين